يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حبيب حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ببنيه. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه 113. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء 115. نزاعة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 الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم 111. للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 119. وفي شهاداتهم قائمون 110. والذين هم على صلاتهم يحافظون 111. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك وعلى اليمين وعن الشمال عزيب أيط مع كل من منهم أن يدخل جنة نعيب كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا 117. ونوسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 118. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين 119. فذوهم حتى لا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الأدف في شراع كأنهم إلى نصب في ظل قاشعة ترهقهم ذلة.